مسلما وكفاك بين الناس فخراك مسلما وكفاك عند الله ذخراك مسلما وكفاك بين الناس فخراك مسلما وكفاك عند الله ذخراك الهداية من ظلالك ولأي شيء يزرعون الكفر في كل المسالك كن مسلما وكفاك بين الناس فقراء مسلما وكفاك عند الله دخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فقراء كن مسلما وكفاك عند الله دخرا Kon Müslüman, ve kafak ben insan, fakrak Kon Müslüman, ve kafak, Allah'da fakrak. Kon Müslüman, ve kafak ben insan, fakrak Kon Müslüman, ve مسلما وعلم بأن الكل غير الله هالك كن مسلما وكفاك بين الناس فخركون مسلما وكفاك عند الله ذكراك مسلما وكفاك بين الناس فخركون مسلما وكفاك عند الله ذكراك